أعلمنا أن الأمة المسلمة هي الأمة العدل هي الأمة الوسط التي حملها الله مسؤولية الأمانة على الوحي الإلهي بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعل أهل القوامة على بني الإنسان لتقيم حياته وحياة البشرية على منهاج الله وشرائع الإسلام حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم ومقدساتهم وأوطانهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يقول الله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس وشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن البر لا يبلأ وأن الذنب لا ينسى وأن الديان لا يموت عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق مفارق واعمل ما شئت فانك مجزي به او كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فهذا هو لقاء متجدد صفحات من التاريخ تحت عنوان دور العثمانيين في دفع الخطر اليهودي عن الوطن العربي دور العثمانيين الخلافة العثمانية الدولة العثمانية في دفع الخطر اليهودي والأوروبي الصليبي عن العالم العربي والعالم الإسلامي ويأتي هذا اللقاء في وقت ما زالت بيت المقدس، المسجد الأقصى فلسطين البيت المقدس يا إنه من وطأة الاحتلال اليهودي الاستيطاني العنصري ما مازالت ما بيت المقدس إنه من الحصار من القتل من الترويع من التهويد تحت سمع وبصر ما يسمى بالمنظمات الدولية التي تعتبر أن عدم حل المشكلة الفلسطينية القضية الفلسطينية يهدد الأمن والسلام الدوليين بالمنظمة الدولية بل إنها تعتبر أن الموقف الملحاز قرارات المنظمة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يدعم العدوان اليهودي على أرض فلسطين فيأتي هذا اللقاء والقتل الذين غتصوا فلسطين وابادوا وشردوا شعبها وما زالون يحاصرون البقيه الباقيه ويتامرون على تصفيه المقاومه وهو وهم يعيشون فيه لان المقاومه هي من قدر الله الغلاب كتب الله لاغلبنا انا ورسل إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوموا الأشهاد القتل الذين احتلوا الأوطان واغتصبوا بيت المقدس وشردوا يعدون العدة ليحتفلون بجرائمهم ومنذل ذلك المضيرون ستين سنة على قيام الكيان اليهودي على أرض فلسطين صحيح اللي اختشوا ماتوا يعني ان لم تستحي فاصنع ما شئت الذين اغتصبوا الوطن وأبادوا وشردوا شعبا بأكمله واسالوا دير ياسين وحيف او وكفر قاسم واسالوا سيناء واسالوا الضفه اسالوا الجرائم والمجازر التي افتكبت في حق هذه الامه الامنه في عقر دارها الان الكيان اليهودي الاستيطاني العنصري يعد لاحتفالات بمناسبة اقامة هذا الكيان السياسي للمرة الاولى في التاريخ الى 14 مايو 48 يقولون الناس يتمرون 60 سنة والحقيقة يعني الذاكرة التاريخية لدى الامة يعني تعبانة لأن العدوان على فلسطين أديله تسعين سنة حينما دخل الجنرال ألمبي بيت المقدس 1918 مترجلا تحت راية الحروب الصليبية يقول الآن انتهت الحروب الصليبية إذن كانت هي غزوة يهودية صليبية أوروبية الأشياء التي ألفت النظر ويأتي هذا اللقاء والعدو اليهودي يعد العدى لاحتفال و ويشارك في هذا الاحتفال المزمع إقامته ما تسمى بالدول الكبرى التي ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان أنا لأدري فين الشعوب العالم الضمير الإنساني عشان يقول هذه جرائم جرائم حرب ترتكب في حق شعب مسالم قابع في دياره يريد حق الحياة ولا يستطيع يريد أن يحيا كما تحيى لو أن قطة يعني تعرضت لخطر في بلاد الغرب كما حدث تقوم قيامة الدنيا وشعب محصور ويباد يعني ولا أحد خزله البعيد والقريب خزله العدو وخزله الصديق مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلومة قالوا كيف ننصر ظالما قال ترده عن ظلمه أمته مظلومه مقهورة كما أن رسوله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم ينصر امراء مسلما في موضع ينتخص فيه من عرضه وتنتهك في حرمته إلا نصره الله في موضع يحب في منصرته وما من امرئ مسلم يخذل امراء مسلما في موضع ننتقص فيه من عرضه وتنتهك في حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته يأتي هذا اللقاء لنذكر المنظمات الدولية بمقرراتها التي تعتبر أن الكيان الصهيوني غير محب للسلام وأنه لم ينصاع لقرارات الأمم المتحدة وطالبت الدول الغربية بمنع دعمه اقتصاديا وعسكريا واستراتيجيا سبحان الله هذا يأتي هذا ليذكرنا ايضا باهميه الدور الفاعل للعالم العربي والاسلامي ان نصره فلسطين ورفع الحصار المفروض عليها وفريضه شرعيه وضروره حياتيه نصرتهم بكل الامكانيات المتاحه طريقة شرعية وضرورة حياتية لا يعبر من ذلك أحد لا قائد ولا زعيم ولا جند ولا مواطن الكل فيه لأن هذا فرض الله علينا فرض الله على أمتنا وأيضا المنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي مسؤولة عن رفع هذا العدوان مرة أخرى مرة أخرى وذكروا بأن هذا القيام بهذه الواجبات كانت أذناء الالتزام بالإسلام وفرائد الإسلام في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، في حياة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، في حياة بني أمية، في حياة العباسيين، في حياة الزنكي، في حياة الأيوب، في حياة المماليك، في في حياة الدولة العثمانية. الكل كان ينصر دين محمد وأمة محمد حريص. على دفع الأخطار الواقعة ودفع الأخطار ده هذه فريضة أيضا ودفع الأخطار زي في عالمنا المعاصر الأمة عاجزة تملك أن تمنع يعني التعاون مع الشركات الإجنبية التي تدعو العدوان على على أماتنا على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وغيرها تمنع الدعم تقاطعها تقاطع تجارتها رجال الأعمال الشركات اللي بتتعامل مع الشركات العملاقة تسحب مدخراتها، تمتنع عن استخدام الدولار كعُملة واسية، يستخدم التعاون البايني الدول العربية والإسلامية فيما بينها تحصل نعمل التكافل. ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على السماح عشان ندعم إخواننا وفق الحصار عنهم ونشتري عليهم. إذا ادارتكم ان ثرواتنا بترولنا اسواقنا تظل مفتوحه يجب ان ترفعوا العدوان ان الاحتفال أو الاعداد بالاحتفال اغتصاب فلسطين صفعه على جبين الامه صفعة والله على جبين الأمة هذه أن،, أن،, ان يقف الجزار ويده تقطر دما يحتفل انه قد اقام على اشلاء هذا الشعب كيانا سياسيا وعسكريا وحربيا يعربد هنا وهناك هذه صفحة في جميل الأمة العربية والإسلامية ربنا يهدينا وإياها وربنا يهيئ لها من أمرها رشدة ويهيئ لها قيادات ربانية تقودها بكتاب الله وتنقذ له وأن يوفق قادتها للقيام بما افترض الله عليها في نصرة أمتها وإسلامها وتحرير أوطانها والقدس في القلب منها مرة أخرى نرجع إلى العنوان دور العثمانيين في دفع الخطر اليهودي على الوطن العربي مقصود بالعرب والعطاني الشام كلها فلسطين مصر وسيناء طرابلس الغرب تونس الجزائر مش بارس كده ايضا الدولة العثمانية سبحان الله التي كانت ملء سامع وبصر الدنيا دولة إسلامية تسست في القرن الثالث عشر الميلادي وكانت أقوى دولة إسلامية بل أقوى دولة في العالم أقوى دولة في العالم دولة رضي الله ربا وبالاسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا تطبق الشرائع وتقيم الحدود قمة في التخطيط الاستراتيجي قمة في التخطيط العسكري، في التنمية الإدارية، في التنمية العسكرية، في التنمية الاقتصادية، دولة العثمانيين التي أسسها عثمان ابن ارتغل في القرن الثالث عشر الميلادي، القرن السابع الهجري، في تاريخ المواكب للدولة دولة المماليك وكلتاهما كانت يعني كانتها. تمثل أهل السنة والجماعة دولة يقوم نظام حكمها على الشورى تطبيق شرائع الإسلام شيخ الإسلام له الكلمة الأولى في حياة الأمة بتطبيقه للشرائع ولا يتخذ قرار السلم والحرب أو قرار المعاهدات إلا بعد إجازتها من شيخ الإسلام هل يجيز هذه؟ او لا يجيزها دولة امتدت حدودها السياسية كما قلنا قبل ذلك عشان نعرف ان الضعف الذي وصلت اليه امتنا الان ضعف طارئ لم يمضي عليه قرن من قرن من الزمان بداية من انقلاب العسكري 1909 ميلادية ضعف طارئ لكن امتنا كانت من سمع وبصر الدنيا طيلة اهل الدولة العثمانية التي امتدت كيانها السياسي ليشمل إيران ليشمل أرض الرافدين أرض الخلافة أرض العراق ليشمل ديار بكر ليشمل شبه جزيرة الاناضول كلها اللي هي تركيا حاليا يشمل كان الكيان السياسي العضوي للدوله العثمانيه يشمل الشام كلها سوريا لبنان شرك الاردن فلسطين يشمل الجزيرة العربية تجمى مصر ترابونس الغرب وعبرت الدولة العثمانية بعد رفع الاحتلال البيزنطي من على أرض الاناضول بعد تحرير القسطنطينيه اللي أصبحت إسلامبول إسلامبول بعد كده مدينة الإسلام اتحررت تركيا اتحررت شبه جزيرة الاناضول على يد السلطان محمد الفاتح بعد ألف سنة من الاحتلال بعد ألف السنة يعني عزقون العدوان الذي تتعرض له الأمة قد يطول وقد يقصر لكن في النهاية لابد أن ينحسر حينما يقيد الله له جيلا يعني يأخذ بالأسباب ويسعى لرفع العدوان الواقع على أمه فإذا الحدود السياسية استمره اللي درسناها كانت تشمل شبه جزيرة الأناظول وعبر المسلمون من ميناء البصمور إلى أوروبا فكانت بلاد اليونان مقدونيا صربيا رومانيا، المجر، Albania، لغاية أصوار فينها كان كل تشكل جزء من الكيان العضوي للأمة المسلمة، الكيان السياسي، وكانت يعني هذه الأمة يصد في هذه البلاد اللي هو شبه جزيرة الفلقان اللي هي الآن فيها صربيا وكوسوفا كانت المساجد يرفع فيها الأذان خمس مرات في اليوم والليلة، هذا الكيان السياسي. دولة العثمانيين أقوى دولة في العالم في كان لها أسطول بقيادة خير الدين بربروس في البحر الأبيض أقوى أسطول في العالم وأخوه عروج عروج لأخو خير الدين بربروس ليه؟ عروج نسبة للإسراء والمعراج رغم أن أمه أم خير الدين بربروس وعروج ست في جزيرة منزل كان في في أحد الجزر في, في البحر الإيجي أسلمها وأسلم الأب والأم لله رب العالمين وكان هذا هو القائد الذي حقق انتصارات باهرة وقهر الأساطين القراصنة في البحر الأبيض والبحر الأحمر فنعوز أقول الدولة العثمانية هذا الكيان الضخم الذي كان قمة في التقدم العلمي والتقني أول خط سكة حديد قام بمده السلطان عبد الحميد الثاني اللي من برلين لغاية ما وصل إلى بلاد الشام أول خط سكه حديد مد السلطان عبد الحميد الثاني من بلاد الشام إلى المدينة المنورة وكان ينوي رحمه الله أن يمد هذا الخط من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وثم إلى اليمن حتى يصل الى الهن عشان يربط العالم الإسلامي بوسائل الموصلات التي تقوي الروابط وفي ظلها تزدهر التجاره ويبقى الأمة عندها إذا تعرض جزء من الوطن لخطر تتحرك القاطرات تحمل الإمدادات للوطن الجزء من الوطن المنكوب في عهد السلطان عبد الحميد تم مد خطوط البرق على امتداد حدود الدولة العثمانية أول علشان يمد كان في واحد اسمه جان دي كرو على ما أذكر اللي هو صاحب الاختراع بتاع التلغراف اللي عملة البرق السلطان عبد الحميد الثاني عشان يأخذ بتقنية العصر فتح له القصر عمل أسس له مدرسة عشان يدرب الناس على استخدام تقنية الهاتف والبرق وقام بمد خدود البرق عبر أجزاء الدولة العثمانية اللي احنا ذكرناها منذ قليل أول تجربة للغواصة كانت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني هذا فضلا عن الشيء الذي نذكره يعني الدولة قمة التقدم الاقتصادي أمة تنتج رغيف خبزها أمة تنتج سلاحها كما قلنا أقوى أسطول أمة يعني ظلت تقاتل أوروبا وتمنعه من اقتحام العالم العربي والإسلامي ستمائة سنة هذا هو التاريخ نقرأ التاريخ ففيه في العبر ظل قوم لا يدون الخبر ظل قوم لا يدرون الخبر من وعى تاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره من عرف تاريخه عرف أمجاده عرف دوره عرف من عدوه عرف من صديقه عرف فرض الله عليه عرف أن له مهمة فدعوذ أقول دور الدولة العثمانية هذه الدولة العثمانية التي ظلت تنافح عن العالم وتحفظ فلسطين العالم العربي كله وتحفظ فلسطين في القلب منه وتحفظ سينة في القلب منه للحتى أنه يقول سبحان الله السلطان السلطين العثمانيون اللي في العاصمة إستنبول أو قبلها في ديقية أو في برصة أو في شبه جزيرة البلقان في أوروبا يتحركون من مواقعهم علشان مصنط العالم العربي نعم لأنهم كانوا يعرفون أن أي خطر يتعرض له جزء من الوطن الإسلامي فداع له سائر الجسد بالسهر والحمى وهذا هو الذي دفع السلطان سليم الأول إلى التحرك أن يسيب الجبهة الشمالية في شب جزيرة الفلقان كانت الحروب على أشدها العدوان الصليبي، لأن الحروب الصليمية لم تتوقف بعد تحرير بيت المقدس لم تتوقف بعد كسر شوكة المغول والتتار ده عدوان مستمر عبر التاريخ لم يتوقف لا في العهد العثماني ولا حتى بالأمس ولا اليوم ولا هيتوقف غدا التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض المهم ربنا سبحانه وتعالى بدينا هذه السنن وبعرفنا من العدو ومن الصديق وكذلك نفس التي استبينا سبيل المجرين عشان يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقة واغلظ عليهم اه اه انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فالدولة العثمانية حينما حست أن الوطن العربي والإسلامي في خطر حست أن مراكب الأسبان والبرتغال الصليبيين ما دي كانت بهجمه استعماريه اخرى حينما ديا بالكره الارضيه بين يدي البابا في في اسبانيا والبرتغال ووضعت بين يديه الخريطه الارضيه فقسم الكره الارضيه قسمين بين الاسبان والبرتغال كان التركه بتاعت جد ولا ابوه بيقسمت كره الأرضية بين الأسبان والبرتغال وخرج الأسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي وكان شعار الأسبان والبرتغال الصليب أو المدفع يالتنصير يالقتل شوف الفرق بين أمة الإسلام ودين الإسلام لا إكراها في الدين قد تبين الرجل من الغي، لا يكره أحد على الإسلام انما يبين له الاسلام ان شاء اسلم من شاء لم يسلم لكن شوفوا الحملات الصليبيه والحملات الاسبانيه والبرتغاليه اللي بتسميها كتب التاريخ في بلادنا بتسميها الاكتشافات الجغرافيه ليه نوع من التزوير والتشويه للتاريخ عشان الامه ما تدركش الخطر من العدو من الصديق تدرس الحملات الصليبيه البرتغاليه والاسبانيه على انها حملات للاكتشافات الجغرافيه مع ان ما تسمى بالقارتين الجديدتين اللي هي الامريكتين كانت معروفتين للمسلمين والدليل على ذلك ان في الرئيس بيري اللي كان قائد الاسطول العثماني في قاعدته في في في, في, في السويس رسم خريطة لسواحل أمريكا الشمالية والشرقية قبل ما يروحها كولومبوس بسنوات طويلة. يعني إحنا رأس الرجاء الصالح كل دي كانت معروفة. بل إن الأسبان والبرتغال سرقوا الخرائط اللي كانت موجودة في مكتبات مصر في عهد المماليك سرقها اليهود وسلموها للملك روجر في في في في, في, في أسبانيا. هذول استخدموها. في غزو العالم العربي والإسلامي، فكان شعار الأسبان والبرتغال الصليب أو القتلة، الصليب أو المدفع يعني التنصير أو القتل. يبقى إذا خرج الأسبان والبرتغال مأزونا لهم من أسباب في تفويخ العالم الإسلامي، رغم أن الملاكمة التي استخدمها البرتغال والأسبان صناعة إسلامية، الأسطرلاب اختراع إسلامي. البحارة كانوا مسلمين وخاصة الحملة بتاعت اللي بيسموها فاسكو دي جاما كان قائد رحلة فاسكو دي جاما ابن ماجد العربي في كتاب اسم جراتسو فيسكي اللي هو بيتكلم عن الجغرافيا ذكر هذه بالنسبة لابن ماجد حينما وصل وصلت رحلة فاسكو دي جاما اللي كان قائد البحارة فيها اللي بيقودها الرجل اسمه ابن ماجر العربي المسلم والبحار المسلمون حينما وصل باسكو دي جاما الى رأس الرجاء الصالح قال كلمة لا تذكرها المراجع التي تضرت في بلاد العرب والمسلم في العالم الغربي الان طوقنا العالم الاسلامي وما علينا الا ان شد الخيط ليختنق ثم توجه باسكو دي جاما الى مدينة كيلوا شرق افريقيا وحب يقتحمها ليحتلها فرفض أهل كلوة الاستقبال الأدراكه قالوا أنها أقدام هؤلاء الأنجاز لا تطعوا أرض الإسلام فضرب فاتكو دي جامة مدينة كلوة وقد هدمت 300 مسجد وهاجم مراكب الحجاج المتوجهة من شبه القرى الهندية إلى مطن الحج وكان ينكل بالمسلمين يبقى إذن دي كانت العزة أقول هذا الخطر الذي بدأ يتهدد العالم العربي والاسلامي تحت عنوان الكشوف الجغرافيه ادركه الحكام العثمانيون فتحرك السلطان سليم الاول قال تم الخطر اقتحم البحر الاحمر معنى هذا ان جده في خطر معنى هذا مكه في خطر معنى هذا ان المدينه المنوره في خطر معنى هذا أن بيت المقدس في خطر معنى هذا أن الصغور الإسلامية في خطر فتحركت صلاطين العثمانيين انطلاقا من, من عقيدتهم وانطلاقا من دينهم الذي يأمرهم بتحسين الصغور وحجدها بالمقاتلة والمؤون والجند لحماية مقدسات المسلمين لخاصة مكة والمدينة وضيت المقدس التي لا يشد الرحال إلا مساجدها السلاسة تحرك السلطان سليم الأول ووصل إلى مصر وصنع قطع الأسطول وجعل قاعدة عسكرية في بحر القزم خليج السويس خليج آخبة كانت قواعد عسكرية إسلامية لتصنيع الأسطول لينتلق البحر الأحمر والمحيط الهندي حماية لديار الإسلام لأن دي أرض الإسلام لأرض الإسلام أرض الثروات أرض العقائد أرض التوحيد نزل وضع قواعد وبدأ يطارده السلطان سليم الأول المراكب البرتغالية في البحر الأحمر وفرض عليها ممنوع منعا باكتا على مراكب الصليبيين أن تقتحم البحر الأحمر لأن هذا البحر تطل عليه مقدسات المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة ووجود مركب أجنبي هكذا كان يؤمنه السلطان سليم الأول بأن وجود مركب أجنبي في بحر الإسلام الذي يطل عليه مقدسات الإسلام خيانه لله ولرسوله ولأمة الإسلام لأن الأمة تبقى في خطر مخدساتها في خطر واستطاع السلطان سليم الأول أن يفرض. على المراكب المرتغالية الممنوع دخول تجاوز بغزبة بالمنتب اللي الآن يعج بالقواعد العسكرية اليهودية في أريتيريا وأسيوبيا وفي المنطقة في القرن الأفريقي بعدما كان قرنا إسلامياً يتحركه في الدخول فيه بوابة اليمن وأفريقيا سبحان الله شوفوا عزيني نشوف دور العثمانيين هذه الكتلة هذا التاريخ الذي شوهه أبناء الغرب وترجم بتشويهاته إلى اللغة العربية وندرسه لأبنائنا فظاهر ينظروا إلى العثمانيين على أن هذا تاريخ استعمار أجنبي زي بقية الاستعمار ونسيوا أنه دول إخواننا في العقيدة وانهم هذا امتداد للخلافة الراشدة وده امتداد لبني أمية ولبني العباس أنا عاوز أقول للشاهد أن السلطان سليم الأول فرض على المراكب الأجنبية وخاصة المرتغلية عدم دخول البحر الأحمر قالوا طب ده احنا مراكب تجارية تفرغوا البضاعة بتاعتكم عند غاز باب المندب مدخل البحر الأحمر ثم تحملها المراكب الإسلامية إلى مدن وسغور البحر الأحمر سواء في أفريقيا أو في شواطئ حجاز وغيرهم هو ذا الدور أولئك الذين هدى الله فبهداهم المكرومة الأولى السلطان سني بالأول أنه أول حجم العثمانيين وأذكر أنه مش بس كده وحما مكة والمدينة وأذكر على ما أذكر يمكن على قدر ذاكرتي اللي كان شريف الحجاز في ذلك الوقت اسمه أبو نمير بركات أبو نمير اسمه شريف بركات أبو نمير كان قد قبض في في جدة على بعض الأروام البرتغال وهم يسعون للدخول. إلى مكة والمدينة فلما حققوا معهم الشريف ابن مي الشريف الحجاز، أدرك قالوا احنا طلائع الجيش البرتغالي إلى مكة والمدينة وأنهم يستهدفون مكة ويستهدفون المدينة المنورة مثوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبض عليهم ثم أرسلوا إلى, إلى السلطان سليم الأول الذي يعني سبحان الله يعني العدو يتحرك باتجاه طلاع الجيش الصليبي اللي شعاره الصليب او المدفع البرتغالي قبض عليهم شريف حجاز ابو نميل وارسلهم للسلطان سليم الاول في مصر وارسل مفاتيح بيت المفاتيح مكه والمدينه المنوره علشان اذانا بالقبول بوحده الامه الإسلامية تحت قيادتي الدولة العثمانية. سبحان. هذا ويعني إلى الأذان وللحديث بقية إن شاء الله.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 وقاس اللهم مقام محمودا الذي وعدته وضيته بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مستشارك القانون اصا ممن استشار العثمانيين الخلافة العثمانية في دفع الخطر الأسباني البرتغالي الصليبي والعدوان اليهودي عن الوطن العربي وذكرنا موقف السلطان سليم الأول وحينما وصل السلطان سليم الأول إلى مصر أدرك أن هناك خطر من اليهود على شبه جزيرة سيناء هذا الكلام ذكرنا منه جانبا في المرة السابقة وذكره الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عشور تحت عنوان الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتر عليها تحت عنوان الدولة العثمانية أدت خدمات للإسلام والعروبة منها أنها منعت اليهود من اغتصاب فلسطين أو الشام أو اغتصاب سيناء وذكرنا أن السلطان سليم الأول أصدر فرمانا أمرا بعدم السماح لليهود بالتواجد في سيناء أو سلطان سيناء لماذا؟ لأنهم كانوا يرنون بأبصارهم إلى سيناء ويعتبرون بيسموها فلسطين المصرين هذا الكلام اللي بيقوله الدكتور سعيد صعيد عفتاح عشور وده الكلام اللي كان بيؤمن ديه هرتزل فقال السلطان ربحيل أمر بمنع استيطان اليهود في سيناء. ده كان هذا حوالي خمسمائة وعشرين ميلادي. بعد فترة جاء آآ آآ ولده آآ السلطان سليم الأول، السلطان سليمان المشرع أو سليمان القانوني. ويبدو أن الخطر على سيناء كان ماثلا في عهده، فلذلك أصدر. قراراً بمنع استيطان اليهود لسيناء. معنى هذا إيه؟ بطلت حالة القاعدة ستة وأربعين سنة. وظل الأمر كذلك لا تجر اليهود على الإختراب من سيناء. معنى هذا إيه؟ يقظت القائد، يقظت الحاكم العثماني رغم إنه فين في شبه جزيرة الأناضول أو في شبه جزيرة البلقان حول فيينا، في الوطن الممتد ده لكن. في ذهنه معن هذا أن أجهزة الاستخبارات عنده معلومات أول بأول ان سيناء في خطر ولذلك أصدر سليمان القانوني ابن السلطان سليم الأول قرارا بمنع استيطان الـ الـ اليهود لسيناء وظل هذا الأمر طيلة عهد السلطان سليم سليمان القانوني حوالي 46 سنة بعد شوي جاء قادة عثمانيون يعني تسلل الضعف إلى أجهزة الدولة في عهد السلطان مراد الثالث يعني حدثت واقعة استطاع بعض اليهود كما قلنا النزوح إلى مدينة الطور لأن لها موقع استراتيجي أولاً بحري وبري على جنب كبير من الأهمية فهو اعتبر اليهود نديه سيناء يمكن أن ينقز ينقز ينقز يقفز منها إلى أرض فلسطين فأصدر السلطان مراد الثالث اللي حكم من 1574 1596 ثلاث فرمانات تمنع أولا بإخراج اليهود من شبه جزيرة سيناء من مدينة الطور ومنعهم في قابل الأيام من أنهم يتواجهوا في شب جزيرة سناء طب من الذي نبه الخلافة العثمانية دراجل فين شي بجزيرة البلقان في العاصمة أو في شي بجزيرة الأنضول في تركيا وصلت المعلومات النفية يهود تسللوا إلى سناء ويقيمون في الطور أولاً الجهزة الاستخبارات تقريراتها نبرة اثنين شكوى كما قلنا رهبان دير سانت كاترين الذين أرسلوا شكوى إلى السلطان سليمان القانوني يشتكون فيه الخطر الذي تهددهم والإهانات التي لحقتهم لحقت رهبان دير سانت كاترين على أيدي اليهود وأن الناس لا سبب قلاق وفتن في شبه جزيرة سيناء وكما قلت السلطان مراد كما أسلفنا أصدر ثلاث مرسين ونبه فيها على قادة المنطقة وعلى قادة مصر والبلاد المحيطة بأنه يعملوا على حماية سيناء من هذا الخطر اليهودي وإخراج اليهود ومنعه في قابل الأيام من استيطان شبه جزيرة سيناء الكلام اللي نبهت على التنبيهات على أرباب الوظائف وجابهم تفصيلاً ضرورة تنفيذ الأوامر تنفيذا فوري فوريا وأن لا يتأخر يوما واحدا يعني سبحان الله يأ يأ يأ يأ ولباد علم بالوقوف على الأمر الشريف السلطاني السابق صدوره للرهبان يعني حماية أهل الكتاب في سيناء واعتماد مضمونه العمل وعدم العذون عنه يعني أهل الكتاب أمان في رقابنا في في زماتنا نحن وقال السلطان في أوامري امتسوا للأوامر العالية وقابلوها بالسمع والطاعة الفرامنات الثالثة الثلاثة دي يبقى أولا الأوامر التي أصدرها سليم الأول والأوامر التي أصدرها سليمان القانوني والأوامر التي أصدرها مراد الثالث كلها تؤكد على ضرورة منع اليهود الذين كانت لهم أطناع في ذلك الوقت المبكر من الاستيطان في سيناء يعني سأقول الخطر اليهود المعاصر له جذور مش وليد اليوم أو الأمس وعلى فكرة يعني معنى هذا أن اليهود كان لهم وجودا نعم أيام صلاح الدين وله حديثة ذكرناها لما تولى أمر الوزارة وقامت الدولة الأيوبية التي امتدت لتشمل أرض الرافدين والشام كلها و ومصر وطرابلس الغرب والجزيرة العربية كانت هناك مؤامرة تم القبض فيها على أصحابها مؤامرة من أبناء أوروبا الصليبيون ومن اليهود المقيمون في مصر والباطنية وتم القبض عليهم يعني إذن كان وجودهم في المنطقة ماهوش وجود حديث أو عارض لا له جزور وهم يتأمرون رغم إذا رجعنا إلى تاريخ الدولة العثمانية نجد إن محدش أكرم اليهود وإحنا لا نتع... يعني لا, لا نتكلم عن اليهود كجنس أو كديانة لا لأن ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انت بروهم تقصتوا إليه من الله يحب المقصتين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم انت ولوهم وما يكلهم فكركم يعني زي الذين على ارض فلسطين هؤلاء الذين اغتصبوا الارض وشردوا وما زالوا يحاصرون اخوينا يرتكبون الجرائم دول لازم لكلنا موقف ربنا سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعجزوا إن الله يرحم المعتين انما انا عاوز اقول الشاهد هنا السلطان سليمان اللي منع اليهود من استيطان سيناء هو الذي سمح لليهود الذين طردهم البرتغال والاسبان الذين طردهم نصارى الأندلس طردوا اليهود من الذي استقبلهم من الذي فتح الديار لهم السلطان سليمان القانوني اللي قال لهم اتفضروا سمح لليهود أعطاهم الجنسية حقوق المواطنة الكاملة يهود أسبانيا حقوق المواطنة اللي استقروا فين استقروا الحجة اسمها سالونيك حقوق المواطنة الكاملة لكن قال لهم لا لا فلسطين لا دي الأرض المقدسة دي الأرض التي بارك الله فيها العالمين دي أرض الرسالات دي أرض النبوات دي أرض الجهاد دي أرض الإسراء والمعراج ممنوع لكم حقوق استوطنوا في أي شوف شوف الكرب أعطوني نموذجا في العالم المعاصر نموذج في العالم المعاصر أي دولة من الدول الكبرى تسمح ليهودي أوروبا الذين طردوا مش بقى مش عمتكلمش على يهود أي إنسان. إنسان مسلم طرد من وطنه زي الشعب الفلسطيني سمح لليهود المطرودين من أسبانيا والبرتغال واللي طردهم الصليبيون فرناندو إيزابيلا الذين أبادوا ثمان قرون للإسلام في الأندرس ال ال الذي نشر الحضرة في الغرب أنا عاوز أقول سمح لهم بأن يستوطنوا في الدولة الوثمانية قالوا في أي حت أي حت عودوا لكم حقوق المواصلة الكاملة لكن سيناء ولكن فلسطين لا شوف موقف الحاكم الواعي اليقظ الذي يدرك أن هذه أرض مباركة لا يحلوا عرف الأطماء اليهودية لنتقف عند حدود فلسطين لأنها تستهدف تمزيق الوطن فلذلك هذا موقف السلطان سليمان الأول هذا موقف سليمان سليم الأول سليمان القانوني وهذا موقف السلطان مراجز الثالث الكل حريص على سيناء التي تطأها قدم يهودي الاجرام بتاع مراد الثالث اللي امر بطرد ابراهام اليهودي وكل اليهود المقيمين في الطور يعني والفرمانات التي اصدرها السلطان مراد الثالث تؤكد على شيء مهم اولا ان اهميه الوحده وحدة الأمة الامه كالجسد الواحد قياده واعيه تدرك مسؤولية حماية الوطن حفظ البيضة والذب عن الحفظة وشعد الصغور بالمقاتلة والمؤونة والسلاح لحماية الوطن والقدس في القلب منه وفلسطين في القلب منه عشان كده الدولة العثمانية جعلت فلسطين إيادة متصرفيه تتبع الواب العالي مباشرة عشان ما اتضعش في السكة تتبع الباب العالي زي إيالة مصر زي إيالة تونس زي سالة الجزائر زي إيالة زي... الحجاز كلها كان عبارة عن زي ما تقول ولاية مستقلة تتبع الوالي خلى القدس رغم أنها جزء من الشام القدس الفلسطين تتبع الباب العالي حرصا عليه وحمايته ده ويقظت يبقى وحدة الأمة الأمة كجسد واحد ده فيه ده مصري ولا ده فيه ده عربي ولا ده عراقي ولا ده تركي ولداء إيراني الأمة كلها على قلب رجل واحد كلكم لآدم وآدم من تراب كالجسد الواحد إذا اشتكى بنه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا يقضت الحاكم ولي الأمر استشعره خطر ده اللي خلقه وقف هذا الموقف الشيء الآخر الدرس المستفاد هنا أيضا اللي هو يعني إن أطماع اليهود في سنه كانت اطماع قديما عشان ندرك ان الخطر الماثل الوجود الاجنبي الان في بلاد المسلمين قاعده العسكريه احنا احنا امه حره احنا اعظم خير امتي ومخلصه للناس والناس الله يوفقنا ان نكون كذلك ننتسب الى هذه الامه أنا عاوز أقول لا يحل لنا ان نسمح بتواجد قوات اجنبيه على ارض الاسلام هذه ارضنا ديارنا ما نحتاج لاجنبي عليها إحنا نحمى أرضنا بدمائنا وبأرواحنا وعندنا من الحمد لله من إن كانوا صيف القدرات هذا فلذلك إذن الأطماع الصهيونية في على سيناء كانت يعني إيه قديمة وتفكيرهم في سيناء وهي متاخمة لفلسطين ووقف موقف الدولة العثمانية من هذا الأمر يعني يؤكد لنا الخطر كان خديما الشيء الثالث أن الدولة العثمانية حابت تشر اليهود بقواتها وأنها وعية أنها يقضى ممنوع لأرض المقدسة زيبرة أربعة العلاقات الطيبة الوطيبة بين السلطة العثمانية السلطة الحاكمة الخلافة دولة الخلافة ورهبان دير سانت كاترين لأنها لأنهم في حمايتها لأنهم تعلموا من رسول الإسلام من اذى لي ذميا فقد يأثن منه ذمة الله وذمه رسوله وأن حمايتهم فريضة فطبعا علاقات وطيلة وهذه العربة ان الدهربان جرس الكاترين ما طنشوش لما شافوا خطر اليهودي على طول بلغوا المسؤول العثماني ان فيه خطر أن اليهود في المكان الفلاني كانت اللحمة الوحيدة تربط بين أبناء الوطن ما قالش دير أنت كاترين لا إحنا على مع اليهود هود أقرب من المسلمين لا هم أمنوا في ظن الإسلام وأدركوا خاطب يهودي لذلك رهبان دير أنت كاترين بلغوا ألوان العثماني فورا وتوات شكاياتهم ولم يهدأ لهم بل دليل على التلاحم في ظل أنا أقول في ظل الدولة العثمانية الإسلامية عاش المسلمون والنصارى وأهل الكتاب. على قلب رجل واحد الوحدة الوطنية رغم اختلاف العقائد لهم حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين دينهم ولروهباندير سانت كاترين دينهم ولليهودي دينهم الشيء الآخر إنه إن رهبان روهباندير سانت كاترين كانوا يدركون خطر اليهود وأنهم يعني يعني يسيرون الفتنة في المنطقة التي يعيشون فيها هاي هل ظلت يعني بعد نجاح العثمانيين في دفع الخطر اليهودي وحماية العالم الإسلامي من الخطر الأسباني والبرتغالي هل توقف العدوان لا العدو لا يكل ولا يمل، عنده داء شديد. يعني كذا بقول إن الحروب الصليبية ما توقفت، ولا الغزو الأسباني البرت، ولا الحروب اليهود، ولا العدوان اليهودي لم يتوقف ولن يقنع بما هو عليه الآن. أصمعوا أكبر ما يسمى بالشرق الأوسط اقراوا التاريخ ففيه العبر ظل قوم لا يدرون الخبر هذا الموقف العثماني اليقظ جاء في مرحلة من المراحل وتوقف متى حينما وقعت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي سنة 1882 عارفين مصر وقعت تحت الاحتلال الإنجليزي سنة 1882 في عهد السلطان محمد توفيق ابن اسماعية أسرة الخداوي اسم ابن محمد اللي هم أولاد محمد علي حكم محمد علي أول مرة في تاريخ مصر أول مرة في تاريخ مصر تقع في قبلة الاحتلال الإنجليزي سنة 1882 وطبعاً ده يدخل في الثورة العربية وعدد قدرتهم في مواجهة يعني يعني ذا في التاريخ الحديث والدكتور والشيخ وعبد الرافعي تكسب له موسوعة تاريخية عن الثورة العربية وأسرة محمد علي والتاريخ لكن وقعت مصر تحت الاحتلال. الانجليز ما احتلو مصر ما هوش احتلال. ده بقالوا مصر تحت الحماية الإنجليزية. ربنا يحمينا منكم إحنا مش وحدة في انتوا هتحمونا تحت الحماية تحت الاحتلال تحت الحماية البريطانية. في ظل الحماية تحت الحماية مصر تحت ال... ال... الاحتلال الإنجليزي رفض السلطان عبد الحميد الثاني طلبا بمنح اليهود ارضا على أرض فلسطين عشان يقيموا عليهم الزارع. ما قالواش وطن قوم. بعد ذلك طلبوا وطن قوم. رفض السلطان عبد الحميد. ولعلنا نذكر أن السلطان عبد الحميد الثاني قال كلمة أن هذه أرض أجدادي التي رووها بدمائهم ولا يمكن أن نفرض في قدم واحدة وشبر واحد في ارض فلسطين لأن ده وقف إسلامي ده الأرض المقدسة أرض الإسلام والمعراج. ولن أسمح أن يعمل الجراح في جسد امتي لن أسمح فما سيفعل اليهود؟ هرتزل لدف على سلطة الاحتلال الإنجليزي في مصر وطلب منهم إقامة دولة يهودية على أرض سيناء كلام ده اللي أنا بقوله ده مش كلامي ده كلام الدكتور عبد العزيز محمد الشناو والستاذ التاريخ الحديث رحمة الله عليه ففي كتابه الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترة عليها توجه هيرتزل آآ آآ إلى سلطة الاحتلال الإنجليزي وطلب منهم أن يسمحوا له بإقامة دولة يهودية على أرض سيناء وكان يسميها فلسطين سيناء يسميها الف... فلسطين المصرية تمهيداً للاتحام بفلسطين الآسيوية كما كان يتوهم أه أه أه تدور هرتزرو تحقق يوطي من الأوقات. لما أرسل الخبر للحكومة الإنجليزية كان في واحد كان ال ال الوزارة سعت نورد سالزبيري سالز اتصل ممكن. بوزير المستعمرات اللي هو جوزيف تشامبرلين واتصل أيضاً بوزير الخارجية. اسمه لورد لانزيدون وطلب منهم توطين اليهود في سيناء على أساس إقامة دولة يهودية فيها تتمتع بالحكم الذاتي في نطاق الإمبراطورية البريطانية يعني يخزلوها يشلوها من مصر وتبقى تبع صنطة الاحتلال الإنجليزي هكذا كان يتوهم هيرتزين الوزيران اللي هو تشامبرليند ولنزد وافق الحكومة البريطانية وافقت الوزارة البريطانية على عرض المشروع على لجنة وتشكلت لجنة لفحص المشروع بتاع هيرتزل والذي سيقوم بفحصه في حكومة الاحتلال الانجليزي على أرض مصر وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته